ونشر الشاب يوسف دفران كراتشاي عشرين عاما مقطع الفيديو عبر حسابه في انستغرام وعلق عليه قائلا أنا دفران كراتشاي، أنا شاب تركي ولا أخشى أي منكم